القارئ الشيخ محمد الطوخي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سوره الصفات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلن يا من مجيب وَنَجَّدْنَا قَوْمَهُ وَأَنْلَهُمْ مِنَ الرَّقَابِ بِاللَّهِ الظِّي وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُنَّ تَجْرِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ಇಲ್ಲಿ when إِقُولَا لِأَبِيكُمْ وَقَوْمِهِمْ مِنْ ذِمَّتِهِ مَاذَا تَأْبُونَ كن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم فَتَوَلَّى وَعَنَى النُّجُومُ دُرِّبِ فَرَغَ قَائِي مَا لَكُمْ لَا تَنظُرُونَ فَرَ um فَأَرَادُ بِكَ نِدًا فَدَعَا عَنَّا قَوْمَ الْأَفْلِحِينَ وَقَالَ إِنَّ رب هب لي من الصالحين فبشّرنا بقولاً من حليم ألم ما بلغنا سياق لا Yo, yo, yo. تجددني Alam تَدِي دُونِي الشَّأْمَ قُمْ مِنْ صَبْرِ دَلَمَّ ಇನ್ನು <im> وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سفر يرلك ناجذ المحسنين اذن وَبَشَّرْنَاكَ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ بَارَكْنَا عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ مُبَارَكِينَ انزلنا نعم فكناكم الغالين واتيناكم الكتاب المستبين وهديناكم صيرا الظالم مستقيم وترتنا على ما في الاخرين السلام مدنا e o man اتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ إِلَهَنَا الرَّحْمَنَ الْقَيُّومَ أَمَّا تَذَرُّنَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ مَا نَبِّئُكُمُ الْأَوْلِيْدُ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُ ضَرُونَا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَى عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ نَزَامًا سَلَامًا مُنْزَلًا ಇನ್ನು <tune> إذنا جيد هو أجل له أجمعين إن لا قُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيَّ غَسْمِحِينَ وَبِاللَّيْلِ إِذَا فَلَتَقِلُّ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَسْحُونَ سَخَمَ فَكَنَ فَكَنَ مِنهُ مُدْحَضِر فَلْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِ أَلَمْ لَأَنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّذِينَ ثَقِ بَطْنَهُ إِلَى يَوْمِ فنبتناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا امي ادر في انه يزيدون فامنوا فمتنوا الى اعي قد الله كل لاوي